وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في أ ه ل ه مسرورا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 ن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أ ع ل م بما ينون فبشرهم ب ع ا أ ل ي م إ ل ا الذين ن آ م و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت لهم م أجر غير م ن ى